فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَنَّ عَيْنَانَا إِلَهَتَنَّ بِأَنَّهُ بِأَمْرِنَا هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجاء اَيَّابُكُمْ أَنُوَ يَا آبَاؤُنَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَدُنْكُنَا صَادِقِينَ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 ثياره فانرسل واردهم فادل دلوه قال يا بشر هذا غلام واستروه بظاه والله عديم بما يعملون وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَفْعَلَ أَوْ نَتَ تاخذه ولدا وكذلك مكننا يوسف في الارض لنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ